أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم قصمنا من قوية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحس بأسنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت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 تكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيه ما